يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يفهم من هذه الآية أن من أتبع إنفاقه المن والأذى لم يحصل له هذا الثواب المذكور هنا في قوله لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقد صرح تعالى بهذا المفهوم في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الآية قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صرح في هذه الآية الكريمة بأن الله ولي المؤمنين وصرح في آية أخرى بأنه وليهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليهم وأن بعضهم أولياء بعض وذلك في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الآية وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وصرح في موضع آخر بخصوص هذه الولاية للمسلمين دون الكافرين وهو قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وصرح في موضع آخر بأن نبيه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وبين في آية البقرة هذه ثمرة ولايته تعالى للمؤمنين وهي إخراجه لهم من الظلمات إلى النور بقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وبيّن في موضع آخر أن من ثمرة ولايته إذهاب الخوف والحزن عن أوليائه وبيّن أن ولايتهم له تعالى بإيمانهم وتقواهم وذلك في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وصرح في موضع آخر أنه تعالى ولي نبيه صلى الله عليه وسلم وأنه أيضا يتولى الصالحين وهو قوله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين قوله تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور المراد بالظلمات الضلالة وبالنور الهدى وهذه الآية يفهم منها أن طرق الضلاله متعددة لجمعه الظلمات وأن طريق الحق واحدة لإفراده النور وهذا المعنى المشار إليه هنا بينه تعالى في مواضع أخرى. كقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة كما قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال تعالى وجعل الظلمات والنور وقال تعالى عن اليمين والشمائل إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتعدده وتشعبه انتهى منه بلفظه قوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الآية قال بعض العلماء الطاغوت الشيطان ويدل لهذا قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم من أوليائه وقوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقوله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو الآية وقوله إنه اتخذوا الشياطين أولياء الآية والتحقيق أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت والحظ الأكبر من ذلك للشيطان كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان الآية وقال إن يدعون من دونه إلا إناثا وأن يدعون إلا شيطانا مريدا، وقال عن خليله إبراهيم يا أبت لا تعبد الشيطان الآية وقال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس بين أن المراد بالذي الذين بقوله لا يقدرون على شيء مما كسبوا قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الآية لم يبين هنا سبب فقرهم ولكنه بين في سورة الحشر أن سبب فقرهم هو إخراج الكفار لهم من ديارهم وأموالهم بقوله للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الآية قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف الآية معنى هذه الآية الكريمة أن من جاءه موعظة من ربه يسجره بها عن أكل الربا فانتهى أي ترك المعاملة بالربا خوفا من الله تعالى وامتثالا لأمره فله ما سلف أي ما مضى قبل نزول التحريم من أموال الربا ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الله لا يؤاخذ الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة فقد قال في الذين كانوا يشربون الخمر ويأكلون مال الميسر قبل نزول التحريم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية وقال في الذين كانوا يتزوجون أزواج آبائهم قبل التحريم ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أي لكن ما سلف قبل التحريم فلا جناح عليكم فيه ونظيره قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وقال في الصيد قبل التحريم عف الله عما سلف الآية وقال في الصلاة إلى بيت المقدس قبل نسخ استقباله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل النسخ ومن أصرح الأدلة في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما استغفروا لقربائهم من الموتى من المشركين وأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وندموا على استغفارهم للمشركين أنزل الله في ذلك وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون فصرح بأنه لا يضلهم بفعل أمر إلا بعد بيان اتقائه قوله تعالى يمحق الله الربا صرح في هذه الآية الكريمة بأنه يمحق الربا اي يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به كما قاله ابن كثير وغيره وما ذكر هنا من محق الربا أشار إليه في مواضع أخر كقوله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وقوله قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث الآية وقوله ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم كما أشار إلى ذلك ابن كثير في تفسير هذه الآية واعلم أن الله صرح بتحريم الربا بقوله وحرم الربا وصرح بأن المتعامل بالربا محارب الله بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وصرح بأن آكل الربا لا يقوم أي من قبله يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس بقوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباء والأحاديث في ذلك كثيرة جدا قوله تعالى ويربي الصدقات الآية ذكر في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يربي الصدقات وبيّن في موضع آخر أن هذا الإرباء مضاعفة الأجر وأنه يشترط في ذلك إخلاص النية لوجه الله تعالى وهو قوله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته